متفق عليه وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك متفق عليه الشوص الدلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهورا، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضا ويصلي رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك رواه البخاري وعن شريح بن هار إن قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وطرف السواك على لسانه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم وعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه النسائي وابن خزيمه في صحيحه بأسانيد صحيحة وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه هذا الحديث تعليقا بصيغة الجزم فقال وقالت عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب متفق عليه الاستحداد حلق العانة وهو حلق الشعر الذي حول الفرج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 وانتقاص الماء قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضه قال وكيع وهو أحد رواته انتقاص الماء يعني الاستنجاء رواه مسلم البراجم بالباء الموحدة والجيم وهي عقد الأصابع وإعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيئا وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحف الشوارب وأعف اللحى متفق عليه